قال الامام مالك رحمه الله تعالى الحلاق قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين بدا الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث المشهور بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين معلوم عند علماء اللغة أن كلمة اللهم أن اللام في أولها نيابة عن الياء فهو أصله يا الله اللهم ارحم دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن دعاءه مستجاب دعا بالرحمة للمحلقين والمحلقون كثره حلق يحلق أو حلق يحلق فهو محلق أو حالق اسم فاعل كل ذلك يأتي في تصريفها فلما دعا للمحلقين وكان يوجد من لم يحلق من قصر فقط قالوا ما بال المقصرين يا رسول الله قال واو قالوا والمقصرين يا رسول الله فاعاد الدعاء مرة أخرى اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله فاعاد الدعاء للمحلقين مرتين على المشهور وقيل ثلاثة وبعد الثالثه قال والمقصرين بالعطف فقط وبعض الروايات تورد الدعاء أيضا اللهم ارحم المقصرين والسبب في هذا أو متى قيل ذلك يرى كثير من العلماء بأن هذا الدعاء صدر في صلح الحديبيه وبعضهم يرى بأنه وقع في حجة الوداع والبعض يحاول الجمع ويقول تكرر سواء وقع اولا في صلح الحديبية سنة سبع من الهجرة أو في حجة الوداع عام عشر من الهجرة والموجب لهذا الدعاء أو إن هذا الدعاء لا يشعر بشيء إذا كان القرآن الكريم قد جمع الأمرين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إلى اخر الايه وفيها محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلا أن سياق القرآن في تقديمه المحلقين على المقصرين مما يشعر بالفضيله والتقديم له تأثيره خاصة في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف في حجة الوداع وأرادوا السعي قالوا من أين نبدأ أو من أين تبدأ يا رسول الله بالصفى أو بالمروه لأن كلاهما من حيث البداية والنهاية ما بينهما شوط بدأت بالصفة إلى المروه أو بدأت بالمروه إلى الصفى فهو شوط فمن أيهما نبدأ فقال ابداوا بما بدأ الله به او ابدأوا بما بدأ الله به والله سبحانه وتعالى في القرآن في حق هذا الامر قال ان الصفاء والمروث فبدأ بالصفاء فجعل صلى الله عليه وسلم بداية القرآن بالصفة في الذكر هي بداية في العمل اذا التقديم في الذكر له اثره الا مواضع نادر لها علتها وهنا يدعو صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات لو كان للدعاء لو لم يكن هناك إلا مجرد التقديم فقد كان يكفي اولا اللهم مرحم للمحلقين والمقصرين وكان يكتفي على ذلك ولكن لا بد في الأمر من شيء يبين هذا الشيء بعض الروايات لما دعا صلى الله عليه وسلم في الثالث للمقصرين تسألوا ما بال المقصرين يا رسول الله ما بال المحلقين, المحلقين ضاعفت لهم الدعاء ما بال المحلقين ضاعت لهم الدعاء يدعو لهم ثلاث مرات قال لم يشكوا هذه الكلمة تكشف لنا النقاب عن السبب وهو مجمل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام ست من الهجرة في عام الحديبية على رؤيا رآها بأنه آتني البيت معتمرة ورؤية الأنبياء حق لأن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول ولدي إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما؟ ما قالت ففعل ما رأيت في منامك ولده علم بأن ما رآه أبوه إنما هو أمر من الله وعبر عنه بما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين رؤية الأنبياء حق لأن قلوبهم لا تنام ولا يلعب عليها الشيطان فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرؤية وأنه آتن البيت وبعد ست سلوات ما شافوش البيت نادى في أصحابه أنه ذاهب معتمر ولكن لما بينه وبين قريش من عهود أو فيما بينهم من عداوة دينية خاف قريش أن تغدر به فنادى في القبائل القريبين منه أن يخرجوا معه فخرجوا فلما وصل أمرهم إلى أهل مكه خرجوا في سلاحهم والتقى الجميع في الحديبية قبل ان يصل الى الحديبية قال من رجل يسلك بنا طريقا غير معهود فقام روق انا يا رسول الله واخذ بهم طريق واعر في وسط الجبال غير الطريق المسلوك لعامه الناس حتى نزلوا على الحديبية ونزلوا على مكان ليس فيه ماء قالوا لا ماء في البئر يا رسول الله فارسل رجلا بسهمه قال انزل واغرس هذا السهم في قاع البئر فنزل فما أدرك الرجل أن يسعف نفسه من الماء يفور وراءه إلا جهدا ونزلوا على الماء وجلسوا علمت قريش بذلك وصارت منوشات خفيفة ثم جاءوا للمفاوضة ووقعت المفاوضة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من طرف وبين المشركين من في مكة من طرف آخر وهنا انتهى الأمر على أي شيء الواقع القضية غريبة والتطول فيها قد يضيع الوقت ولكن فاستها ولأهميتها في الإسلام في تلك اللحظات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان يفاوض قريش ويبين لهم بأنني جئت معتمرا ولست مقاتل قبل أن يرسل عثمان طلب عمر قال اذهب وأخبر قريش ان جئنا عمار ما جئنا مقاتلين ولغازين قال يا رسول الله تعرف شدتي عليهم وبغضهم لي وليس لي في مكه من ولي من ينصرني منهم ولكن ادلك على من يستطيع ذلك قال من قال عثمان بن عفان له من عصبته وقرابته من يحمونه فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه فجاء وقاله هذا رسول الله في المسلمين جاءوا معتمرين اتركوا له يعتمر ويرجع قالوا لا لا يخرج عنا خفية ويأتي إلينا جهارا فتتحدث بنا العرب لا يمكن أن ندخلها أبدا حمية جاهلية أما أنت يا عثمان فلمكانتك وعزتك عندنا فدونك البيت تطف البيت واتمم عمرتك فقال عثمان لا والله لا اطوفن بالبيت ورسول الله ممنوع عنه في أصحابه انظروا يا اخواني هذا التلاحم وهذا الإيثار على النفس محرم وخرج في سفر طويل يمنع المسلمون جميعا وتتاح له الفرصة ويقول اهل البيت فاعتمر اعتمر لو كان خفيف العقل او بادئ الرأي او لم تكن هناك قوة رطبات لك بادر واحتمر ورجع وقال الحمد لله اعتمرت انت خليكم لا والله ما كان لي أن أطوف بالبيت ورسول الله ممنوع عنه وغاب عنهم ونعلم بأن الموقف حساس ألحثوا بالثواني فلما غاب عليهم اشيع بأنهم قتلوا عثمان فقام صلى الله عليه وسلم وبايع أصحابه على الموت يناجزون القول وكيف هذا يا إخوان؟ قوم عمار خرجوا ليعتمروا يناجزون القوم في عقر دائهم ما ذلك إلا لقوة يقينهم بالله ولذا كانت بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم هذه هي سكينة النصر ولا يمكن نصر لجيش وقلبه يخفق كطائر الجناح لا يمكن جيش ان ينتصر الا وهو مطمئن كما انزل الله امنه النعاس عليهم في بدر حتى يذهب عنهم الخوف ويذهب عنهم عيسى الشيطان وانزل السكينه انزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا هو ذاك الصلح الاتي ذكره بايعوا رسول الله وفي لحظه وإشارة عابرة خفيه يلحظها الألباء في حالة البيعة يقول صلى الله عليه وسلم وهذه يدي عن عثمان يعني يمتنع ان يطوف بالبيت ما يحصلش مكافأة لها فإذا امتنع أن يطوف بالبيت لأن رسول الله محصورا عنه يحظى, يحظى بشرف يدي رسول الله تبايع عنه بنفسه إذا عثمان ما مات لأنه لو كان قتل الرسل ما يبايا عن قتل اشعار بأن عثمان لم يقتل ولكن ليقضي الله أمره ولتظهر هذه البيعة وتظهر قيمة أصحاب رسول الله ومدى إخلاصهم علم ما في قلوبهم لأن المدار على ذاك المكان وعلى ما وقر فيه من الإيمان وصدق اليقين بالله سبحانه ثم ارسلت قريش تفاوض من جهتها وتم الصلح على اي شيء يعتبر في عرف السياسة اليوم املاء القوية على الضعيف لانهم قالوا نصالحك على ان ترجع ولا تصل الى البيت وتاتي العام الاتي يكون باذن منا ونخلي لك مكة ثلاثة ايام تعتمرون وترجعون وتاتون بدون سلاح الا السيوف في جرابها لا رمح ولا نبل ولا درع ولا شيء وشرط بيننا وبينك ان من اتاك منا مسلما بدون إذن اهله ترده علينا ومن جاءنا منكم مرتدا عن دينكم لا نرده عليكم تقولوا في هذا يا تحكم ولا لا تحكم لكن تحكم الغبي وتكون الهدنة بيننا وبينك عشر سنوات قال قبل ما سمع عمر بهذا القبول إلا وقام جاء إلى أبي بكر يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى على ما نعطي الدنيه في ديننا ولا نقاتلهم ليش نقبل بهذا قال يا ابا بكر انه رسول الله هلزم غرزه خليك عند ركابه عند شداد الناع حقه معنى انه رسول الله يعني يفعل بايش وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تقدمت الإشارة لكنهم لم يفطنوا إليها حينما قدموا إلى الحديبية بركة الناق قالوا خلأت القسواء لأنهم سلكوا طريق وعر قال صلى الله عليه وسلم لا والله ما خلأت هو لها بخلق ولكن حبسها حادث الكيب. انظروا الفين لما جاءوا به ليهدموا الكعبة وحسر في وادي محسر ولم يستطع المضي لا والله ما خلأت وما هو لها بخلق ما هي عادة ولكن حبسها حابس الفيل أي عن البيت والله فغل محل الإشارة ما أعطوني خطة أو ما فاوضوا على خطة فيها حفن حفظ الدماء فيها مرضات لله إلا وطاوعتهم عليها يشعر صلى الله عليه وسلم أنهم ما فالحوه على أمر فيه خير إلا وافقهم عليه فجاء هذا الصلح فأمر لما سمع من أبي بكر إنه رسول الله إلزمه غرزة ما شفته هذه الكلمه هو عرف إنه رسول الله وجاي مع جاي مع رسول الله فذهب إلى رسول الله نفسه قال يا رسول الله أصنع الحكهم على الحق ومع الباطل أحد المقال هي هي قال بلا يا عمر قال على من أعطي الدنية في دينه لما لم نقاتلهم قال يا عمر إني عبد الله ورسوله نفس الجواب يعني أعمل بمقتضى إيش أوامر من الله سبحانه وتعالى يقول عمر والله ما زلت أصوم وأعفق وأتصدق تكثيرا عن تلك الكلمة كيف يراجع رسول الله في أمر يفعله وهو رسول الله حينما تم الصلح جاء أبو جندل يبغى يشعر الفتن من جديد أبو جندل رجل مسلم وأبوه أمر بن سهيل هو الذي عقد الصلح بين المسلمين ووقع معهم يقول يا مسلمون يأتي يأصف في قيوده بالحديد جئتكم مسلما خلصوني من الكفار قام أبوه قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك فيه نفذها في هذا الآن قال يا فلان يا أبا جندل اتركه خلي قال أبدا هذا من أول ما أطالبك فيه فزاد الأمر شدة على المسلمين يرون مسلما يرد للكفار وهو يرسم في الحديد يقول عمر قمت بجواره وقلت ما شأنه إنه كلب من كلاب النار مشرك وأدن السيف من يده أطمع أن يأخذ السيف من يدي ويضرب عنق أبيه لكنه ظن به يبقى يشعل الفتيل من جديد ولكن الله سلم فجاءه رسول الله وقال يا أبا جندل اصبر لعل الله جاء لك فرج شوف الوعد لعل الله جاء لك أو طابر ومن معك فرج تمت القضيه هناك دعا صلى الله عليه وسلم المسلمين ليتحللوا في مكانهم ويرجعوا انظروا حينئذ خرجوا من المدينة لهم ست سنوات عن البيت وكانوا كل لحظة يتوفون بالبيت ويجن للبيت والآن ست سنوات وخرجوا مع رسول الله على أنهم يعتمرون ويطوفون لا فاذا فإذا بهم لا يرون البيت باعينهم ويقول تحللوا وارجعوا وبعدين السيد الآت ينيجي ماذا يكون حالهم عظم عليهم ان يرجعوا دون ان يأيش يعتمروا تحللوا توقف هل هذا التوقف عصيان لا وكله انما هو انتساحه في الامل لعله يأتي حل آخر لكن الرسول من عنده ليس هناك الا هذا دخل على ام سلم رضي الله تعالى عنها غاضبا قال من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به وهذه خطورة عدم امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به ولذا ضع تحتها خطوط حمراء وحذاري ثم حذاري من عدم امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا فيه الخير رأيت أو لم ترى؟ قالت لا عليك انظر الحكمة لا لا عليك يا رسول الله أتريد أن يستجيب جميعا؟ قال بلى قد أخرج ولا تكلم أحدا أبدا وابع الحلاق اليك وانحر هديك أتي بالهديك فانحر ثم ادعو الحلاق يحلق لك والزم بيتك ولا عليك منهم فخرج بالمديه في يده وجاء الى هديه فإيه فنحر ثم دعا الحلاق ليحلق الموجودون الان هل يطمعون في حل بعد ذلك تسابقوا الى نحي هديهم والى حلق رؤوسهم تسابقوا حتى انتهى الامر وانتهى الاشكال بكلمة من ام سلم رضي الله تعالى عنه فهنا في هذه الحالة ما بين محلقين كلية وبين مقصرين في هذه النقطة لو اخذنا نقتبس او نقارن في استجابة الموجودين للامر وعمق انتثالهم الى الاخر الخط من اسرع مبادره ومن اقوى امتثالا الذين حلقوا ولا الذين قصروا ها؟ لا شك انهم ايش المحلقون ولذا قال لم ما بال المحلقين يا رسول الله قال لم يشكوا اي علموا بان الامر قطعيا وانه تشريع ماض ليس هناك تردد عندهم فحلقوا كما لو كانوا قد طافوا وسعوا بالفعل ولذا دعا لهم ومن هنا مالك رحمه الله استهل هذا الباب بهذا الحديث تتمة لهذا الصلح يا أخوان وقلنا بانه في صورة املاء القوي على الضعيف وجاء ابو جندل وهو يرسف في قيوده وحز قلوب المسلمين ماذا كانت النتيجة في هذا الاملاء وفي هذا التصرف بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة جاء ابو بصير رجل من المسلمين ايضا وخرج من مكه الى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بيننا بين الناس عهد ما نستطيع ان احنا نخليك عندنا ارجع اليهم قال كيف ارجى الكفار قال هذا العهد اللي بيننا فارسلت قريش رجلين في اثره لياخذونه قال احمد اعطينا لجاك نفذ اتفاقيه قال صحيح خذوه فخرج معهما انظر يا اخوان كم يكون ذلك على نفوس المسلمين بعدما وصل الى المدينه يسلمه اليهما كم هو حرص الاسلام على تنفيذ العهود ليس كعروض هيئه الامم ولا غيرها ولا قراراتها ما يعمل احتماء لا اتفاقيه عن اتفاقيه تنفذ عن تنفذ لهم وعليهم ولهذا دائما ننادي المصلحون بهيئه امم اسلاميه تقوم على حدود كتاب الله لها وعليها بدون محابات ولا مداجات فسلمه للرسولين فخرج به لكن وعد رسول الله لعل الله جائل لك ولمن معك فرج حتى وصل الى ذي الحليفه ونزل فاذا ابو بصير يقول لصاحبيه كيف حال القوم هناك وكيف كذا سيفك هذا كما نوعه ماض كادل حاد قال انه جيد وانه كذا اتعني انظر اليه خذ فأخذ السيف واستله وأخذ وفتح باب الفرج من عنده صاحبه رأى ذلك فر إلى المدينة شارلا ثم جاء فصير والسيف في يديه. وصاحبه قد سبق قال ويحر مشئر حرب لو وجد من يعينه ما بالك تستسرق صاحبنا قتل واحدا منا وجدت فرا منه فوداه صلى الله عليه وسلم دفع هديته عدو ياتي ياخذ مسلم من بين ايدي المسلمين ويقتله هذا المسلم ويدفع الرسول الديه اين الوفاء بعد هذا يا جماعه نحن والله في غفله عن ديننا وعن تاريخنا وعن سيره نبينا واصحابه ثم قال يا وابو بصير ارجع قال له خلاص وفت ذمتك يا رسول الله انت بمقتضى الوثيقه وبمقتضى الاتفاقيه سلمتني وانا خلصت نص قال وليكن لا تجلس عندنا الى هذا الحد ماذا يفعل ابا يجيب مشكل خرج ولم يقعد في المدينه هل يستطيع ان يرجع الى مكه ما يستطيع فاخذ طريقا الى سيف البحر وجلس هناك وعش صغيره وجلس فيها لا مكة تقدر تقبله لا يقدر يجع على مكة ولا المدينة قبله فدروس جلس على طريق تجارة مكة فسمع به كل من كان على شاكلته من المسلمين في مكة ياتون إلى المدينة قل لا من يقبلكم يروح ما يقدرش يرجعون لها يروح لمن المركز الرئيس هناك كمجموعة مكة طريق تجارتها يشتقوا لرسول الله ما هم عندي ما ليب عليهم انت قلت هدوهم علينا فرديتهم عليكم ما ليسلطة عليهم يعني ما لي عليهم بمقتضى الاتفاقيه ولايتهم عليكم انت روح انتوا امنعوهم ولا خدوهم لما شد الأمر على قريش في تجارتها وتعطلها جاءوا يستعطفون رسول الله تنازل عن هذا الاتفاق نزل عن هذا البنت الاتفاقية من جاءك منا مسلما خذه ولا ترده علينا صدق رسول الله انا عبد الله ورسوله نأتي الى تلك الاتفاقية من حيث هي المولى سبحانه يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا انتو عايزين العمره وعايزين تطوفوا وتسعوا وترجعوا وش قيمه هذا اذا طفتم ورجعتم وش حزين في الدنيا لكن لا ما في علم الله اعظم من هذا وهو هذا الصلح وهذا الاتفاق لو درس هذه الاتفاقيه رجال سياسيون لقالوا ان في هذه الاتفاقيه وتوقيع المشركين تحتها بجوار توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة أبي بكر وعمر لتعتبر وثيقة تزائع فإذا كانوا خرجوا خوفا وهربا إلا عمر رضي الله تعالى لما اراد الهجره جاء إلى البيت وقال في أنديتهم وقد شاهد الى إلى آخره قال يا معشر قريش إني مهاجر من أراد أن تذكله أمه وتترمل زوجته وتأتم أولاده فليلقني وراء ذاك الكثير المؤمن القوي خير المؤمن الضعيف وفي كل خير خرج جهارا معاليا متحدية والبقية خذون صهيب لما جاء مهاجر لحقوا به وقالوا جئتنا صلوكا لا مال لك صهيب والتدافع عندنا والربح وتخذ بنفسك وبمالك هذا لا يكون شوف النظرة المحدودة لكن شوف المعاهدة والمباعة مع الله تقولون ايهمكم مالي تعلمون ما عثر قريش اني رام ولا يخيب لي سهم وكنانتي ملأ ان كنتم تريدون المال ادلكم على مكانه قالوا انك صادق شوف شهدت الحق هم أعداؤه لكن يعرفون الفضل لذويه، وشوف الصدق كم يجعل قيمة الإنسان إنك صادق قال اني دفنته في مكان كذا ترجع وخذوه فرجعوا وذهب في طريقه إلى الهجرة وربحت البيعة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك أي العمرة في هذه السنة فتحا قريبا وهو هذا الصل. وكيف كان فتحا نزلت سوره انا فتحنا لك فتحا مبينا في رجعته صلى الله عليه وسلم الى المدينه لانهم نقل قريش الصلحى بعد سنتين فخرج صلى الله عليه وسلم لفتح مكه سنه ثمان بعشره الاف مقاتل قال المؤرخون لقد دخل في الإسلام في السنتين ما بين الاتفاقية وفتح مكة أكثر مما دخل في الإسلام من أول البعثة إلى عقد الصحيفة يعني ستة سنة سنة ست من هجرة تعادل تسعتاشر سنة من البعثة مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة و 6 سنوات بعد الهجرة يبقى 19 سنة دخل في الإسلام في السنتين أكثر ممن دخل في 19 سنة لماذا؟ لأنه اتفقوا على عدم القتال والمسلمون يذهبون ويجيئون والمشركون يذهبون ويجيئون وحصل اختلاط وملاقاه وعرف المشركون حقيقة الإسلام بسلم وهم قوم اصحاب عقول فرأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم فرأوا الإسلام على حقيقته فبادروا إلى دخول الإسلام فكان حقيقة فتحا مبين يهمنا في هذه القضية بأن الله سبحانه جعل لقريش طريق وجعل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا العهد بينهم وكانت تلك نتائجه ولما أمرهم أن يتحللوا بما أراد الله لهم كان البعض متهاونا وكان البعض جازما موقنا بأنه أمر حتمي دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين لعدم شك عندهم وفي الثالثه او في الرابعه دعا للمقصرين لترددهم او لبعض او لعدم مساواتهم للمحلقين في هذا الموقف والله تعالى اعلم في هذا الاثر يا اخوان من قدر الله له ويسر له الحج او العمره وجاء الى التحلل نرى عند جمره العقبه او نرى عند المروه أولئك الذين بأيديهم مقريض أو مقصات ويتعرضون للحجاج والمعتمرين ويميلون إليهم رؤوسهم ويأخذون بعض شعارات ويمضون أعتقد أن التقصير منهم تقصير في حق أنفسهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو دعوة الرسول لا ينبغي أن تترك اللهم مرحم المحلقين وكلمة أل في محلقين الاستغراق كل من حلق في حج أو عمره داخل في هذه الدعوة المباركة فلماذا يحرم الإنسان نفسه؟ لماذا يرضى بالقليل ويكون في الدرجة الثالثة هو المقصرين؟ لا شك أن العاقل يبادر إلى الحلق ثم الذين يأخذون البعض لماذا يقتصرون على هذا البعض محلقين رؤوسكم مجدش بعض رؤوسكم ولذا مهما اختلف الناس ومهما قيل على ما سيأتي تفصيله لكن بهذه المناسبة نعلم بأن الإنسان إذا حلق الراس أو قصر صاحب التقثير أو المرأة في تقصيرها لا حلاق عليها له بكل شعره حسنا ويحط عنه بكل شعره خطيئة ويرفع له بكل شعره درجة متى تحصل هذا يا مسكين لو انك اثنيت عمرك في عمل الخير لعلك لا تحصل الى هذا العدد كم عدد شعر الراس يعتبر مثال للمبالغة فلان تبع عدد شعر الراس اذا لا ينبغي لعاقل أن يفوت على نفسه بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم